أنا أبو سند الجارحي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني أشكوا إليك تلون أحوالي وتوقف سؤالي. يا من تعلق بلطيف كرمه وجميل عوائده أمالي. يا من لا يخفى عليه خفي حالي يا من يعلم عاقبة أمري ومالي ربي إن ناصيتي بيدك وأموري كلها ترجع إليك وأحفالي لا تخفى عليك والآمي وأحساني وغمومي معلومة لديك قد أجزت قدرتي، وقلت حيلتي، وضعفت قوتي، وتاهت فكرتي، وأشكلت قضيتي، واتسعت قصتي, قصتي، وساءت حالتي، وبعدت منيتي، وعظمت حسرتي، وتساعدت رفرتي وفضح مكنون سري سبان دماتي وأنت ملجي ووسيلتي وإليك أرفع بثي وحزني وشكايتي وأرجوك لدفع رمتي يا من يعلم سري وعلانيتي نيتي إلهي بابك مفتوح للسائل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 يا رب الأرض والسماء يا من له الأسماء الحسنى يا صاحب التوام والبقاء رب عبدك قد ضاقت به الأسباب وغلقت دون الأبواب وتعذر عليه سلوك طريق الصواب يا من إذا دعي جابه يا سريع الحساب يا رب الأرباب يا عظيم الجناب ربي لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بعسرتي ولا تتركني بحولي وقوتي ارحم عجزي وفاقتي ربي رحمن عظما عظم مراه وعز شفاؤه وشكر راداؤه وقل تواؤه وضع فتحينته وقوي بلاؤه وأنت ملجوه ورجاؤه وعونه وشفامه يا من عم البلاد أضنه وعطاؤه ووسع البرية جوده ونعماؤه فهان عبدك محتاج إلى ما عندك فقير منتظر إلى جودك ورفتك مذنب اَسْأَلُ مِنْكَ الْعَفَا وَالْغُفْرَانَ يَا عَظِيمُ يَا مَنَّانُ يا صاحب الجود والإمتنان والرحمة والغفران يا ربي يا ربي يا ربي رحم من غاقت عليه الأكوان ولم تؤنسه الثقلان يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وأنواره ولا يبقى وجود إلا بإمداده وإظهاره يا من آنس عباده الأبرار وأولياءه المقربين الأخير وبمناجاته وأسراره يا من أماته وأحيا وأقصى وأدنى وأسعد وأشقى غَلَّ وَهَدَى وَأَفْقَرَ مَنَاهُ وَأَبْلَى وَعَفَا وَقَدَّرَ وَقَضَى كُلُّ مَاضٍ فِي تَدْبِيرِهِ فَسَانِي فِي أَقْدَارِ رَبِّي أيُّ بَابٍ يُقْصَدُ غَيْرُ بَابِكَ وَأيُّ جَنَابٍ أَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ غَيْرِ جَنَابِكَ وَأَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَنَا إلا بك ربي إلى من أقصد وأنت المقصود وإلى من أتوجه وأنت الحي الموجود يا من ذا الذي يعطي وأنت صاحب الجود ومن ذا الذي يسأل وأنت الرب المعبود يا من لا ملجأ منه إلا إليه يا من يجير ولا يجار عليه ربي لا من أشتكي وأنت العليم القادر أم بمن استنصر وأنت الولي الناصر أم بمن استعين وأنت القوي القاهر أم إلى من أتوجه وأنت الكريم الصاتر يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن ربي أزل حيرة هذا العبد الحائر وجد بالعناية واللطف والهداية والتوفيق والإناية على عبد ليس له منك و هو إليك سائر يا ممرضي وأنت طبيبي لمن أشتكي وأنت أعلم يا إلهي بحاجتي والذي به رب حقيق علي إلا اشتكي إلا إليك ولازم لي ألا أتوكل إلا عليك يا من عليه يتوكل المتوكلون وله يسأل السائلون ارحم جودك عبدا ما له سبب رجا سواك ولا علم ولا عمل يا من به فقتي يا من به فرجي يا من عليه أخ الحاجات يتكن أدرك بقية من دابته شاشته قبل الفمات فقد واقت به الحين يا مفرج الكربات يا مزيل العظيمات يا مجيب التعوات يا غافر الزلات يا ساتر العورات يا رفيع الدرجات يا رب الأرضين والسماوات رب خذ بيدي ورحم غلة صبري وضع فتجلدي رب إني أشكو إليك بثي وحزني وكمدي يا من هو عوني وملجي ومولاي وسندي رب فأضلقني جن الحجاب واملن علي بما منلت به على الأولياء الأحباب وظهر قلبي من الشك والشرك والارتياب وثبتني في الحياة الدنيا وعند الممات على السنة والكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه أبدا إلى يوم الدين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين